إخوة الإيمان يكونوا للهود السامي جنودا، فرمات الإسلام صونوا ثم وفوا العهودا. إخوة الإيمان يكونوا للهود السامي جنودا، حرمت الإسلام صونوا ثم وفوا العهودا. لا تلينوا أو تهونوا. لا تنين او تهون وانشور الفجر الجديد وانشور الفجر الجديد اسمي يدنيا هتافا فيه نار الكون قد ثم زيد النار عزما على باب الكفر يصار اسمي يدنيا هتافا فيه نار الثورت قد ثم زيد النار عزما على باب الكفر يصار لا تنين او لا تهونوا لا تدينوا أو تهونوا وانشر الفجر الجديد وانشر الفجر الجديد أعلنواها في ثبات عزمون اليومات تجدد وبعثوها في أناث طالما البغي تبادل أعلنواها في ثبات عزمون اليومات تجدد وبعثوها في أناث طالما البغي تبادل لا تلين أو تهون، لا تلين أو تهون، ونشر الفجر الجديد، ونشر الفجر الجديد، لا تكل لا تمل، ما يزال العود أخضر، لا تهابوا لا تخافوا إن داه الهول وزام لا تكل لا تملوا ما يزال العود أخضر، لا تهابوا لا تخافوا إن داه الهول <أمجر> لا, تلينوا لا تلينوا أو تهونوا لا تلينوا تهونوا الفجر الجديدة <أمجر> ونشر الفجر الجديدة إننا خير دعاة ننشر الدين المؤذب إن وهم الهول يخبو في نداء الله أكبر إننا خير دعاة ننشر الدين المؤذب إن وهم الهول يخبو في نداء الله أكبر إنا لا خير دعاته ننشور الدين المؤذر إنا وهم الهول يخبر في نداء الله أكبر في نداء الله أكبر في نداء الله